بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا أَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَنَّنَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا عَقِبًا Yeah. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِهَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَهُ خِسَابًا يَسِيرًا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابا فسوف يدعو صفوراً Hello. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق for me. فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ Illa al amanu.